أما بعد فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع التعليق على فيسير العلام الحديث العاشر قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن نعيم المشمري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل قال غريب الحديث يدعونا مبني للمجهول أن ينادون نداء تشريف وتكريم غرا لضم الغين وتشديد الراء جمع أغر أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس فأطلقت على نور وجوههم محجلين من التحجيل وهو بياض يكون في قوائم الفرس والمراد به هنا النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة تشبيها بتحجيل الفرس الوضوء بضم الواو هو الفعل من آثار الوضوء علة للغرة والتحجيل المعنى الإجمالي يبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يقصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم حيث ينادون فيؤتون على رؤوس الخلائق أو فيأتون على رؤوس الخلائق فتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة وهي الوبوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل لأنه أو لأن مكتوبة عنده حيلة لكن هي حيلة النسخة التي معي مكتوبة لأن حيلة النور لا هي حيلية النور تبلغ ما بلغ ما الوضوء ثم تكلم بعد ذلك بمسألة الخلاف في إطالة الغرة وذلك أنه ذكر لفظا آخر كان ينبغي أن نذكره مع الحديث قال وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوبأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الفاقين ثم قال سمعت رسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء قبل أن نتكلم عن اختلاف العلماء في أصالة الغرة وهل هي من كلام أبي هريرة أم من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول راو الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ونعيم المشمر وصف به نعيم اتن عبد الله لأنه كان يجمر المسجد أن يبخره وقوله إن أمتي إن للتوكيد لتعلقه بأمر غيبي ليدفع ما قد يطرأ على المذكور من شك أمتي الأمة في أصل الدغة الجماعة من الناس ومنه قوله تعالى ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسكون وقد تطلق على الزمان ومنه قوله تعالى واتذكر بعد أمة وتطلق بمعنى المذهب والطريقة ومنه قول الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون وتطلق بمعنى الجامع لفتاة الخير ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة والمراد هنا أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتخصيص بالإضافة أنه قال إن أمتي فعلم أنها أمة الإجابة لا أمة الدعوة فالأول من صدقوه وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه والثانية كل من وجد بعد مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم وبلغته الدعوة وقوله يدعون أن ينادون أو يسمون وقوله غرّا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون مفعولا لي يدعون فأنه بمعنى يسمون والثاني وهو الأقرب أن يكون حالا فأنهم يدعون إلى موقف الحساب او الميزان أو غير ذلك مما يدعى الناس إليه يوم القيامة وهم بهذه الصفة غرا محجلين قاله ابن ذقيق العيد رحمه الله وقال الحافظ والغرة في الوجه هي لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ثم تعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة وفيه نظر لأنه ثبت عند البخاري رحمه الله تعالى وغيره في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر أنها لما هم بها الملك قامت تتوضأ وتصلي هكذا في لصب البخاري وفي قصة جريش الراهد أنه لما اتهم بهذا الجنين قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام فالظاهر والله تعالى أعلم أن الذي اقتصت فيه هذه الأمة والغرة والتحقيل وليس مطلق الوضوء فقد كان الوضوء معروفا قبل ذلك في الأمم السابقة وقد صرح بذلك في رواية مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سيما ليست لأحد غيركم وله من حديث حزيفة رضي الله تعالى عنه نحوه وسيما أي علامة أقض مسلم رحمه الله تعالى في مصر الحوض قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم فيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرّا محجلين من آثار الوضوء أو قال من أثر الوضوء فتبين بذلك أن الأمة اختصت في الغرّة والتحجيل وليس بأصل الوضوء وقوله من آثار الوضوء تضم الواو هذا هو المروي المعروف ويدوز أن يقال بالفتش من آثار الوضوء أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيدوذ أن ينسب إلى كل منهما بعد ذلك قال الخلاف في الغرة والتحجيل او الخلاف في اطالة الغر اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والجلين للغضوح فذهب الجمهور الى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر حد المستحد وذهب مالك ورواية عن احمد للا عدم استحباب مجاوزة محل الفرض واختاره شيخ الإسلام بن سيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي وأيدوا رأيهم بما يأتي اولا مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل لأن الأصل في العبادة إيه؟ الأصل في العبادة المن فكل عمل يفعله المرء يقصد به التقرب إلى الله عز وجل فلابد أن يجمع أمري الإخلاف والمتابعة والقاعد التي تحكمنا في هذا الباب يأنه لا شرع قبل ورود الدليل فلما لم يوجد دليل صريح واضح في المسألة فالأصل أن لا ينسب هذا الشيء إلى الشرح ويعد من أحكامه ده معنى قوله أن الذي يقفل هذا المحل الزائد عن المذكور في القرآن والسنة على إن عباده يمكن راح يقفله على سبيل الايه؟ على سبيل التنظير أو على سبيل العادة أو أما إنه على سبيل العباد ويقفل من وراء ذلك الثواب بد أن يكون مستدلا او واقفا على دليل يبيح له ذلك قال والحديث الذي معنا لا يدل عليه وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيام وعمل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهم له وحده من الحبيب ولا يفار إلى فهمه مع المعارض الراجح المعارض الراجح حولها هو ها أيها الله يترك فيك اللي نحن نتكلمنا عنه هو إيه إن الأصل في العبادة المن ففهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يصلح دليلا للقطع بالاستحباب لأن الاستحباب دليل شرعي الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي وقول الصحاب وفهمه ليس بحجة على الراجح اللهم إلا إذا انتشر هذا القول ولم يخال فكان كالإجماع السكوت فعندئذ نقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين أصلوا عندئذ أن ينسب إلى السنة إذا وقع الإجماع سواء كان صريحا أو كان سكوتيًا وحد يتكلم وقول ينتشر بين الصحابة ولا ينكر عليه أو يوجد من الصحابة من يخالف هذا معنى قوله ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح وهو عدم ورود الدليل الصريح في تطالة الغر والتحجي أما قول فمن استطاع إلى آخره فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هرير لا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الصحيح وهو الذي قطع به المحققون من المحدثين ثانيا لو سلمنا بهذا لاقتضى أن تجاوز الوجه الى شعر الرأس وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا وهذا هو الذي عرج عليه شيخ الإسلام الثانية وتلميذ ابن القيم ان احنا بنقول الغرة ايه في لجبهة الفرس طيب لو دخلت الى الرأس الغرة هتتحقق ايه تقولون بغسل جزء من الرأس مع الوجه <تصفيق> لا هذا لا يسمى غرة هذا لا يسمى غر ثم إدخال عضو في عضو آخر هذا ربما يدخل كتاب لاعتداء في الطهور الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وآل وسلم الثالث لم ينقل عن أحد من الصحابة فهو فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه حل الفرض بل نقل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يستطير خشية أو خشية من أسراب الناس لفعله هذا الكلام في نظر لأنه سيأتي إن ثابت من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا الرابع إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين نحن قلنا العلماء يختلفوا فين في إلى هنا هل يدخل المرفق في غسل اليد أم لا فكلهم يختلفون في هذا الأمر فمن بفء أولى ألا يتجاوزوه نعم وما كان ليترك الفاضل في كل مرة أو ما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوءه فقال في الفتح لم أرى هذه الجملة اللي هي فمن استطاع أن يطلب الرتح فليفعل في رواية أحد مما لم أرى هذه الجملة في رواية أحد من الروا هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه الخامس الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين وهي من أواخر القرآن نزولا وإليك نص كلام ذي القيم في كتابه حاد الأرواح قال أخرج في الصحيحين والسياق لمسلم رحمه الله عن أبي حازم رحمه الله تعالى قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يتوقع للصلاة فكان يمج يده حتى يبلغ إبطاه فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوبوء فقال يا بني صروخ انتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبلغ الحلية ومن المؤمن حيث يبلغ الوضوء حيث يبلغ الوضوء فكانه قصد ايه الاصابه لتزيد الحلي وقد احتج بهذا من يرستحباب غسل العضب وإطالته وتطويل التحجيل وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم فهذا يرد قولهم لكن هذا الحديث مروي لبيان العدد أكثر من بيان الصف لأن في رواية النساء وغيره زي ما ذكرنا عبد كده أنه إيه فأراه الوضوء ثلاثا, ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على ذلك فالزيادة هنا إيه الزيادة المعنية هنا الزيادة في العدد وليست الزيادة في محل في محل الفرق إلا على سبيل التعبد طبعا سبيل التعبد باب آخر ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة وورد فيه عن أحمد روايتان والحديث لا يدل على الإطارة فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العبض والكثث وأما قول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ وفي مسند الإمام أحمد في هذا منها وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث قال نعي فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من شيء قاله أبو هريرة من عنده وكان شيخنا يعني 200 يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة انتهى كلامه رحمه الله تعالى او كفتح وكان شيخنا يقول هذه اللبضة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الهامش يعني بشيخه لا لا لا خطأ الكلام لابن القيم الكلام لابن القيم لا أصل الأخي بي نبيهني أنه موجود الآن عنده شيخنا السعد لا خطأ ولا شيخه فعلا السعدى ولكن الكلام هنا ما زال لابن القيم ففي من ابن تيمي لكن ده خطأ من المحقص اللي حقق الكتاب وظن من الكلام للمين للبسام خلق تنقل شيخه السعدى لاinator الكلام, الكلام ابن القيم وهذا كان البنذي � ابن القيم ففي شيخنا هنا المتكلم هو ابن القيم في شيخه ابن تيمي نعم هذا خطأ من المعلق يعني على الكتاب قولوا هنا الخلاف في أطالة الغرة من شاء كما سمعتم هل قولوا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام أبي هريرة الظاهر أنها من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإن كان الجمهور على استحباب الغرة والتحجيب قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيب أما تطويل الغرة فقد قال أصحابنا هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدا على الجثء أو زائد على الجثء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه لكن كلام سيمي رحمه الله إن هذا لا يفتل في باب الغرة وليس منعه وأما تطوير التحجيل فهو غسل ما فوق المرطقين والكعفين وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا الشافعي واختلفوا في قدر المستحب على أوجهه أولا أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت أي مسافة يجبها يجبها برح. الثاني يستحب إلى نصف العضد والساع باعتبار ان اذرط المؤمن الى نصف ساقه فهذا هو القبر الذي ينكشف من الساق وبالتالي تبلغه الحلية لكن هذا في غير محل النزاع فارق بين حد الازرة وموضع الغسل في الوضوء الثالث يستحب الى المنكبين والركبة واحاديث الباب فاقضي هذا كله قلت هذا الأخير اللي هو إلى المنكبين والركبة ثبت من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورأيه وعن عمر رضي الله تعالى عنهما من فعله أخرجه ابن أبي شيب وأبو عبيد في الظهور بإسناد حسن وعلق الشيك بن رحمه الله تعالى على هذا الموضع من الفتح فقال في الهامش الأصح الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل خاصة وذلك في الشروعة العضب والساق تكملا للمفروض من غسل اليدين والقدمين كما صرح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم. ونص الرواية او محل الشاهد من الرواية فغسل وجهه فأسفق الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضب أشرع معنى إيه؟ بدأ ما فيش فيه إنه هو غسل العضب ولا تجاوز العضب إلى الإيه؟ إلى المنكة أشرع يعني دا بداية في العضب فظاهر إنه يستدلب على غسل المرفق وليس على تطالف التحجيل فوق هذا الموضع حتى أشرع في العضب ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضب ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول القفل ما يتوضأ وقال أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إشباغ الوضوء فمن احتفاع منكم فليصل غرته وتحجيله هذا لفظ مسلم رحمه الله بدأ في غسله وانتهى إليه لا لا انا بتكلم حتى اشرح في العضو يعني بدأ في غسل الايه في غسل العضو بدأ في غسل العضو ده موضع هنا انا اقول بدات في فعل كذا او انتهيت الى ايه انا ما بقولش هنا نهايه الفعل ايه ياتي الكلام فيها ان شاء الله لا هي الظهر حتى اشرح في العضو يعني وصل بالغزل الى بداية العظيم ده اللي عليه المعنى وده اللي مفهوم من كلام الشيخ بن عليه رحمة الله تعالى <تصفيق> قال ابن دقيق العيد وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العبودين والساقين وقد استعمل ابو هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث على إطرافه وظاهره في طلب اطاله الغرة فغسل إلى قريب من المنكبين يعني اطال الغره والتحجيل فغسل إلى قريب من المنكبين كما في روايه مسلم كما في روايه مسلم المذكوره لكن في اسناد هذه الروايه سعيد ابن أبي هلال عن عيمسه وشعيد هذا كان قد اختلط كما قال احمد ولا يدرى احدث بهذا الحديث قبل الاختلاط اما بعده ولعل هذا هو السر في اتيان الامام مسلم رحمه الله بهذه اللفظة في الشواهد دون الاصول اللي هي زيادة حتى بلغ المنكبين هذه من طريق سعيد ابن ابي هلال وقد اختلط في اخر ايامه فاقل ما يقال انه يتوقف في قبول روايته وقول الشارح لم ينقل عن احد من الصحابة انه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئهم حل الفرض مرغود بما ذكرناه من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لكن معلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في هذه الأمور يعني يحفظوا الاحتياط المبارك فيه نعم فالحافظ وفي الحديث معنا ما ترجم له البكاري من فضل الوضوء يعني البكاري أتى بهذا الحديث فيه في فضل الوضوء لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحديد من آثار الزيادة على الواجب فكيف الضن بالواجب وقد وردت فيه احاديث صحيحة صريحة اخرجها مسلم وغيره وسبق ان ذكرنا بعض هذه الاحاديث في اول حديثنا حول الورو يبقى الذي تبرأ به الظن هنا ولا يدخل المرء في دائرة طبعا لم لم ولا ينبغي أن يتجرأ أحد على وصف هذا الفعل بالابتلاع وإن تجرأ بعض الناشئة على ذلك يعني يقول لك الزيادة على محل الفرض في الغزن بنية التعبد هذه بدعة لأنها لم تثبت في كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فيعني في كأنه هنا اتهم من فعل ذلك من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الابتداع وحاشاهم وحاشة جميع وصحابة أن ينسب أحدهم هذه النفط سعياذ بالله لكن نقول هذا ما قد يكفر من الحديث وليس معنى ان قولنا المحققون من المحدثين على ان هذا او هذه الزيادة مدرجة من كلام ابي هريرة القطع اليقيني بانها من كلام ابي هريرة وإلا فقد مشاها بعض المحدثين وقطع النووي بثبوتها وغيره فعندئذ نقول فرمى ان المسألة محتملة في هذا الباب الاحوط والابرأ للذمة الوقوف عند الفين من النصوص يعني احنا بنقول الآن المتيقن عندنا ايه ذات لمحل الفرض الى المرفقين والكعبين وما زاد على ذلك فيه خلاف فبندخل في الخلاف ولا نتجنب الخلاف نتجنب الخلاف بإيه؟ بطرق هذا الزائد اللي يحتمل الخروج عن المشروعين او يحتمل يعني الوقوع في خلاف الأولى ولذلك إحنا لما فيجي واحد مثلاً بيقولك أنا شكيف في الوضوء هل غسلت ثلاث مرات ولا غسلت اثنين الأولى نكتبقي بإيه؟ بالزيادة يعني هنا نعمل جاي الصلاة نقص على الصلاة ولا نقص على الأقل يعني بعض العلماء يفصل يقول نفرق بين المواسوس وغير فالمواسوس يقول له ادني على الزياد المواسوس يقول له اه هو يقول لك يا ترى انا ثلاثة او الثاني يبقى ثلاثة عكس الصلاة ان يبني على ايه ما استيقن الاول يتحرى فان بلغ بالتحري اه الى درجة اليقين او غنبة الظن فيحمل بهذا الايه؟ بهذا التحرك وإلا فيبنى على الاقل في الوضوء نقول له لا ابنى على الاقل ليه؟ لان هو لو شك اثنين ولا ثلاثة واتى به واحدة جديدة وكان فعل ثلاثة فيبقى دخل هنا في حديث الاسافة فالاحوط لدينه والأبرى إنه يقف عند الحد الأذنى لا سيما وإنه, وإنه مجزئ هنا نفس الكلام فلما إن الحد المجزئ موجود يبقى نقف عنده ولا ندخل في متاهات هل هذا من كلام أبي هريرة أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل هو سنة أم ليس بسنة سبب إحنا نقول حتى أشرع في العضب يبقى يكتين أننا نشرع أيضا في العضب ونكتفي بهذا ونتجنب الخلاف في المسجد وهو ده احنا اتكلمنا عليه و احنا اتكلم في حكم دخول المرطقين والكعبين في الغسل فقلنا ان بعض العلماء استدل بهذه القاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولا يمكن استيقل من غسل العضو المأمور بغسله الا بغسل الايه المرطقين مع اليدين والكعبين مع الرشين لكن هذا لا يلزم منه انك تضع فول الكعبين كمان عشان تدخل فيه الساق او في العضل فانت يكفر المرفقين والكعبين ولا تجد عليهم هذا كلام من العمو لا ده نص كلام يشيف 700 ان انت تقول هتجول شيء هتدخل في الراس طب الراس مش من الغره وكذلك بالضبط ليس من لا داخلين في الغرة ولا داخلين في الحديث هو ده نقص العش كده بنقول انت تعمل ايه تقتصر على الحد المبذئ لا تدخل في دائره انك شرعت مالا ما لم يشرع الله عز وجل او على الاقل في خلاف الايه كده في وهنا نقف عند الروايات التي تحدث بها الثقات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن روى عنهم في رواية عثمان وعف الله بن زيد وابن عباس وعالي وغيرهم ما في واحد منهم قال هذا الراجل النهاردة حفظ قال لك إيه عشر من الصحابة رووا هذا الحديث عن النساء صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة نفسه روى عن النساء صلى الله عليه وسلم لم يأتي هذا إلا في رواية نعين المشفل يبقى مثل هذا لا يقوى على انك تجعله يعني متكأ او مستند انك تزود بحجة الغرة والتحر فكلام الشير الحماز عليه رحمة الله تعالى واضح وتعليق هذا في فتح الباري في مجلد الأول قال باب دخول الخلاء والاستطابة هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاف في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه والتحرز منها أي من النجاسة وهذا من أبواب الظهارة المذكور سابقا ليه؟ لأننا نقول الظهارة إما من حدث وإما من نجس فاتكلمنا في الوضوء عن الظهارة من الحدث باقي الطهاره من الايه من النجس والحقيقه كانت اولى انه يقدم الطهاره على النجس من على يقدم الطهاره من النجس على الطهاره من الحدث باعتبار الايه باعتبار الترتيب ان الانسان يقضي حاجته اولا ثم بعد ذلك يتوضا لكن هنمشي مع ترتيبه رحمه الله الحديث الحادي عشر عن أنس عن ابن نالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاق قال اللهم إني أعود بك من الخبث أو الخبث والخبائل بتسكيل إلفاء وضمه كما سيأتي بيان غريب الحديث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 حيث عن أنت رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال وذكر حديث الباب الخلاء في المد المكان الخالي وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة فإن قصد قضاء فإن قصد فضاء كفحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول يعني هذا التأويل يصار إليه إذا دخل مكانا معزا ككنيب ونحوه الخف والخبائث الخف بضم أو ضبط بضم الخاء والفاء كما ذكر المصنف ومعناه دكول الشياطين وضبطه جماعة بإسكان الباء ومعناه على هذا يكون الشر وهو معنى جامع حيث قد استعاد من الشر وأهله وهم الخبائط فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام المعنى الإثمالي أنت بن مالك رضي الله تعالى عنه المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي فسلم حين قضاء حاجته وهو أن فسلم من كثرة التجائي إلى ربه لا يدع ذكره والافتعان فيه على أي حال فهو فسلم إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته اتعاذ بالله والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاة وأن يعصمه من الخبائف وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفهدوا على المسلم أمر دينه وعبادته فإذا كان النبي شفلم وهو المحفوف بالعصمة يخاف من الشر وأهله فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا ما يؤخذ من الحديث استحباب هذا الدعاء عند إرادة ذكول الخلاق ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إجساد صلاته الثاني إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجسة لتفسد صلاة العبد فيستعيد منهم ليتقي شرهم الثالث وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها فقد صح أن عدم التحرّز من البول من أسباب عذاب القبر حديث ابن عساك في خبر المعزّبين في قبريهما وسيأتي ذكره إن شاء الله هذا الحديث فيه مثال أولها هل هذه الاستعاذة لا تشرع إلا في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أم تشرع في كل مكان جمهور العلماء على أن الافتعادة مشروعة في البنيان وفي الصحراء لكن إن كان المكان معدا لقضاء الحاجة قال الذكر قبل دخوله نصد بالذكر إيه؟ افتعادة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 ويحتمل أن يراد به اتداء الدخول وذكر الله تعالى مستحب في اتداء قضاء الحاج فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاج غير معد لذلك كالصحراء مثلا جازا جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان وإن كان معد لذلك الكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء فمن كرهه اي كره الذكر او الاستعادة حال الدخول وهو داخل بالفعل فمن كرهه هو محتاج ان يؤول قوله اذا دخل بمعنى اذا اراد لان لفظة أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البرع ليفهم من كلمة دخل أنه مكان يدخل الإنسان ويخرج منه فهو المكان المعذل هذا المبني لأن الأخضر دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد حيث قال صلى الله وسلم إن هذه الحشوش محصدرة أي تحضرها الشياطير فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائف رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد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 يعني لا نستطيع ان هي او لا نستطيع ان نطعن ان هي مصاحبه او قبل او بعد ايه إلا, الا بقارين فمثال القبليه قوله تعالى فإذا قرات القرآن فاستعد بالله أي إذا اردت أن تقرأ قبل أن تقرا استعد ومثال البعديه قوله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُخْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كبر فَكَبِّرُوا إذا كبر فَكَبِّرُوا يعني ايه؟ بعد أن يطرغ من تكبيره فتتبعه في التكبير ومثال المصاحبة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث إلى رواه مسلم إذا أمن الإمام فأمنوا تأمن ايه؟ أبله ولا بعده؟ مع بقرينة قوله وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ومثله قوله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم سلم إمتى حال الدخول أو المطبع رجلك في المكان الذي تقصد دخوله تسلم على نفس اذا احنا محتاجين قرينا هنا في قوله كان اذا دخل الخلاء قال كذا اذا هنا فيها معنى قبلية ولا البعدية ولا المصاحبة ليه القبلية علم لما تقود يعني أنت الآن بنيت رأيك على رأي آخر قد أخالفك فيه من قال إنه لا يجوز ذكر الله عز وجل في هذا المكان ستحتاج الأول إنك تثبت هذه المخدمة لتبني عليها ما ولا لا الأول أثبت العرش ثم أنكش أثبت الأول إنه لا يجوز ذكر الناس فيه الخلاء. الخلاء وبعد كده أقول لأنه لا يدوز سكر الله في الخلاء وبناء عليه, عليه. لابد أنه يقدم هذه الاتعادة قبل الدخول ديك مسألة هنقولها بعد كده لكن أنا أقول الآن ما هي القرينة لابد يحفظ أنه يقوله هو في الداخل وأنه يقوله هو بره يعني يطردهم أبداً يدخل هذه كلها ادلة او قرائم هذه امور تحتاج اصلا الى ادلة ومن قال انه لما يقول بسم الله يعني اعود بالله من الكبت والقضاء انه هو في قلب الله حمام مش يخرجه ما يخرجه برضو نصيص ما كنتعطيش من بعد جديد برضو نتكلم الآن على الأول إذا دخل ألصف في المكان المعد من المكان الضراح نتكلم الآن إذا كان يشمر فئر نتكلم الآن في المكان المعد في البعضية إذن ده كده قطعت بأنه يقولها بعد الدخول القرينة إيه لا فما نقول ديك لها قرين إذا كبر فكبره الأصل متابعة الإماس في فلها قرينه خلتنا نقول دي بعدي. طيب انا هتكلم ان شاء الله هنا نعم ماشي ليه الا ان يستحيل ان يقف وهو بيصلي طيب لكنه قبله قولا واحدا مفتاح الصلاه الصهوه هو المفتاح معلش تحطه في الباب قبل ما تدخل مش بعد ما تدخل لما ده القرينة اللي خلتنا قلنا اذا كنتم الى الصلاة اي اذا اردتم الفياد. القرينة هنا ايه ايوة احنا بكلمة دي القرينة في قول اذا دخل القلاء قال كذا هل هي قبلية ولا بعضية ولا مصاحبة عايزين قرينة تقول لنا قبلية ولا بعضية وقت بعضهم قال قبلية وبعضهم قال بعضية أنا أشبت الجميع أنت واضح لكم أنتش متابعين معايز هذا الكلام ذكروا الشيخ ذكر في الشرح وأنا بقرأ الشرح طيب هي القرينة اللي هنا اللي جعلت بعض العلماء أو الجمهور على انها قبلية ما ورد في حديث أنك عند البخاري في الأدب المفرب كان إذا أراد أن يدخل القلال. القرينة القرينة واضح جدا يعني فأنا ذكرته في الشرح كان إذا أراد أن يدخل الخلال هذا الحديث الخبر أورده البخاري في الأدب المفتل من طريق طبعا الأول ما أقول من طريق إذا أحط إيدك على قلبك يعني سأكلام وإلا فكننا أن مشي على طول يعني من طريق سعيد بن زيد حتى فنعت العزيز بن صهير عن أنس به والحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق عبد العزيز بن صهير بلفظ إذا دخل وتفرد سعيد هذا بقوله إذا أراد وليس هو بالقوي حتى يقبل تفرده لكن هنا بعض المحدثين ألدى مش تفرد مخالفين ولكن هذا من سبيل أو على سبيل البيان وليس المخالف فإذا حملناه على سبيل البيان فممكن أن حديثه يقبل أما لو قلنا دي مخالفه يبقى هو لا يقاوم كل اللي رووا هذا الحديث عن عبد العزيز بن الصحيح بدون هذا التوضيح لأن كلهم آلهم إذا دخلوا للخلص كان إذا أردت يتفرّفنا من أي وسعيد بن زيد وليس بالقوية وليس وسعيد بن زيد الشحابي طبعا فلو حملناها على البيان ممكن تقبل عملناها على التفرد والمخالفه يبقى لم تقبل ده مش مدرج المدرج ان ابدايا مش إدراج. لا فهو ليس هذا في كلام لنفسه اصلا الإدراج بيكون قول من الراوي يفهم منه إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا مفيش كلام للنبي ده فعلا كان إذا دخل فده فهنا نقول إمتن أوي بقى إدراج أو لا ما تضحش إدراجه لكن هذا يقول بيان كان إذا أراد توضح للبوايات الأخرى اللي هي إيه كان إذا دخل يبقى هنا يجعلها إيه قبلي وقد يشهد له ما جاء في حبيب زيب ابن أرقم السادة وفي إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أراد أحدكم ولو قلت الحديث فإذا أراد أحدكم أن يدفل فليقل اللهم إني أعود بك وهذا حديث, حديث قولي فإذا أراد آه وهو دليل من قال الذكر خاص بالحشوش بعض العلماء قالوا ان ده الاستعابة خاصة به المكان المبني اللي تسكنه الشياطين اما صحراء ومكان براحوا كلام ده فما فيش فيه سكنة للشياطين وبالتالي لا يناسك انه يستعيد بالله عز وجل منهم ووجه الاستثال ان رفا سلم امر بالاستعابة ثم علل الامر بان هذه الحشوش محتضرة وظاهر ان غيرها ليس مثلها مما لم يكن معدًا لقضاء الحاجة فوجود الشياطين في هذه الحشوش أكثر من وجودهم في غيرها ومن قال هذه الاستعادة ليست خاصة بالدنيان استدل بعموم قوله إذا دخل الخلاء والخلاء هو الموضع الذي يخلو الإنسان بنفسه لقضاء الحاجة ولا يشترط أن يكون معدًا لهذا الغرض كما أطلق الغائق على المكان المنخفض من الأرض في قوله إذا أتيتم الغائق قال الحاسب بن حجر هل يخفص هذا الذكر بالأمكن المعدة لذلك لكونها يحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن أو يشمل حتى لو قال في الإناء مثلا جانب البيت الأصح الثاني قلت وهو كذلك لأن حديث أنث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 والثالث يقوله مطلقا ولو ترج منه الحاجة في الأخير العلم الأربعة اتفقوا إذا كان المكان معدًا لقضاء الحاجة فيقال هذا الذكر أو تكون هذه الاستعادة قبل الدخول والعلم الثلاثة الحنفية والشفعية والحنابلة في الصحراء قبل أن يشمر فيابه والملكية لهم فيها أربعة أخوان ذكرناه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 حال قضاء الحاجة. اجماع منعقد على جواز ذكر الله عز وجل بالقلب دون تحريك اللسان. حتى وهو يقضي حاجته. يعني يسمع الاذان وهو يقضي حاجته. يجري هذه الكلمات على قلبه. لكن هل هذا يسمى ذكر? اه ليس ذكر. ان الاصل في الذكر يكون ايه? ايوة في حياة. فيكون باللسان لا, لا لا يسمى هذا ذكرا لندخله في مسألة إجماع وغير إجماع نتكلم الآن على الذكر اللي يكون باللسان نعم. من أدلة الجمهور حبيث أنس المذكور سابقا كان إذا أراد أن يدخل الخلاق وتقدم ما فيه ووجه الدلبة طبعا أن سلسل ما كان يتعوث قبل دخول الخلاق ولو كان الأمر غير مكروه لا كان التعود مصاحبا للفعل عند الشروع في قضاء الحاجة فلما قدمه على سبب علم كراهيته له في, في داخل المحل لكن الكلام في الحديث يعني لا يجعلنا نميل إلى هذا والدليل الثاني ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما لبالك لأننا هسأل بقى واضح كدن نكو سعى فقط عن ابن عمر ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه واضح الدلاله في الحديث رجل مر على المسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام هل هذا دليل على عدم جواز ذكر الله عز وجل في الخلاء لما طيب وهل هذا دليل او في الحديث دليل على أن المانع له كونه يقضي حاجته أم قد يكون هناك مانع آخر إيه عنه لا هو ما ربش بالفحل والأصل من رب السلام واجب فلا يترك هذا الواجب إلا إذا كان يؤدي إلى شيء محرّف يعني إنت وصل في الحاجة بس المهم أن تكون فاهم اللي يسطره لا يعني هذا الحديث اللي معانك فيه علّة إمتناع الناجس أسلم عن الرب فيه تهلية يعني ايه هل يعني السبب ان هو على غير فهارة ولا انه بيقضي حثوه حث لا ما تقولش الاثنين لما هنا الناس ما مرضش يبقى ما تقدرش تقول ان العله مذكوره في الحديث هو مرضش الا لعنافه من الحديث ايه انه ما يردش لكن ما يردش ليه تيجي بقى نشوف لها دليل آخر اللي هو حديث مين المهاجر ابن كنفض رضي الله تعالى عنه أنه أتى النسلم وهو يبوض ولعل هو اللي ما في حديث في عمر أنه أتى النسلم وهو يبوض فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على صهر الحديث ظاهر بأنه لم يطرق رب السلام بناء على أنه كان في الخلاء وأن ذكر الله عز وجل مكروه في هذا المكان وإنما فرك السلام لأنه ليس على فهار لأنه لو سلم حتى بعد الفراغ من القول ألسى العضر موجود ولا لا؟ ما زال العضر قائمة لأنه لو سلم بعد الفراغ من القول لم يرد ايضا لانه يصدق عليه أنه ليس على هاه يبقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا عله امتناعي عن الرد وهي انه اه طيب لو كانت العله انه في الخلاء او انه بيقضى حاجته كان علل بيها ولا ما عللش كان علل بيها فاحنا عندنا هنا نقول العله المنصوص عليها هي التي يلزم التعويل عليها لا نعول على عله اخرى ليه؟ لان ده الا مبسوط عليه ان تسلم عن الامتناع عن الركب ايه؟ انه كان على غير طهارة فيتساوي في ذلك وهو بيقضي حاجه او هو وضوؤه منقض سواء كان في خلاء او كان في صحراء او كان, في صحراء أو كان فين؟ في مكان اخر وظاهره ان هنا ما كانش في خلاء ان كان فين؟ ان ما كانش مكان معدي يعني كان في بناء ده كان فين؟ ده كان في صحراء لان وقد يقول قائل إنه أتى النسلم قد يكون في بيت أنه يقول أتيت النسلم وهو يبوه ممكن يكون في بيته لكن الأقرب إنه في الصحراء وأفرح مما تقدم حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا مر عنه سلم وهو يبوه فسلم عليه فقال له رسول الله سلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت لم أرد عليك وده لو صح لكان قاطعا في محل النزاع لكن للأسف ضواه الدماجة وغيره وفي إثناد السويب النفاعي قال الحافظ وهو وإن أخرج له مسلم رحمه الله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 المجلد الأول صفحة 411 ورويه عن جابر عسي الله ابن محمد بن عقيل وضعه من قبل حفظه ومع هذا فليس فيه إلا المنع حال فضاء الحاج ولا لا إن رأيتني على تلك الحاج فلو فرضنا جبل إن الحديث صحيح يبقى المنع من ذلك الله إمتى حال فضاء الحاج ومش وهو في الخلاق الخلاء هنا لم يثبت عندنا نص في منع او المنع من ذكر الله عز وجل داخل الخلاء اقصى ما يقال لو سلمنا بثبوت حبيب جابر ان هو ايه الممنوع ذكر الله وهو على الحاش بيبول او يتغوط لكن الحديث في علتين هذه هو اللي هو ده المشكلتنا بقى عدم حضور اللغه والله اذكر ما نكون الى يعني تعلم اللغه لان مش هتفهم ابدا النصوص بكل هذه الحاله اللي هو عليها مش ان الحاله على وضوء او غير وضوء لا لكن الحديث لا يذكر من قل هذا فهو على غير طهق يبقى هنا نقول فراها فقط هو يلزم ان انت وانت داخل الخلاق تكون على غير طهام انت ممكن داخل الخلاق ما عليش بيتسيق الحمام وانت بتواب اغتسلت وبعد ما اغتسلت بقيت الحمام محتاج المياه في تنشف ولا حاجة بدأت تستغل في مهنة اهلك وانت بتوابق واحد قال لك انسرم عليكم انت بتعمل ايه يا خلال لان والله بعمل كذا صرع والله بعمل كذا ايه؟ فهو لا يلزم ان كل واحد في الخلال يكون ايه؟ على غير طهار وهذا قضيطنا القهد ومع ذلك احنا بتكلم الان في المنح اول ما قلنا كله على الكبه فظاهرها ايه؟ الحرمة مش اتكرارها فقط لكن احنا بتكلم الان على اقصى ما فيها اتكرارها والكراهة إمتى؟ لأمضيل حال قبائل حاجة وحال عدم اضطهاب أيضا من أدلة الجمهور على الكراهة استدلوا بحديث أنف كان نسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه أبو داود وقال هذا حديث منكر طبعا الوجه هذا لا إيه؟ إذا كان نفس سلم أنفاء أن يدخل باسم الله مكتوب فمن ذات حول أن لا فمن باب أولى أن يذكره على لسانه لأن المكتوب أدنى من آه نعم لكن قال أبو داود بعده هذا حديث منتر وقال النووي ضعفه أبو داود والنساء والبيهق والجمهور وقال التلمذي او وقول لكن من النووي وقول التلمذي إنه حسن مرضود عليه وحكم الضرقصن بشدوده ومثل به العراقي في ألفيته وشرحها للحديث المنكر بل قد يستدل به على الجواز لادخاديث الخاتم جواز دخول الخلاء بشيء في ذكر الله او ذكر الله عز وجل في الخلاء لا مش أقول حديث الخاتم ما تشتبه المستنكر هو خلع الخاتم حال دخول إنما الثابت وجود الخاتم أنه عليه نقش محمد رسول الله فأقول قد يستدل المخالف بي انه لم ينقل عن النبقى صلى الله عليه وسلم انه كان يخلع خاتمه فبناء عليه كان يدخل بي ويدخل في بي ويقينا في اسم الله يبقى يجوز يدخل الخلق بشيء اسم الله عز وجل يبقى هو دليل للمخالفين وليس دليل للايه للمنع ليه لان مثل هذا الامر في نوع من التكلف ولا لا واحد لا كل ما يجي يدخل وفي تسع نسوة يرقبنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اتربطنا كل حركة من حركاته ينقلنها فلو كان من عاداته انه كل ما يدخل الخلاء يخلعه كان فهر او انه لما كان بيخلعه هيدل من كان بيحمل الاداوة مثلا كان مغير افل او مثلا عبد الله مع فسعود او غيره من اللي كانوا بيقوموا على حاجة انه بسلم لما يخلعوا يحط فين فيغطيل واحد منهم فلما لم ينقل شيء من ذلك علم انه ايه انه ما كانش بيخلق وبالتالي ايه الزواج بيقول الخلاق بايه بشيء فيه ذكر الله سواء كان على اللسان او كان في ملجوس او نحو من أدلة الجمهور على المنع أيضا آل النظر إن في ذلك تكريما لكم الله سبحانه وتكريم اسماء الله وإبعادها عن الأماكن الخبيثة وفونها عن ذلك من تعظيم الله سبحانه فإن فإذا كان الإنسان يستحب له أن يذكر الله إلا على طهارة فتعظيم الله عن نجاسة الخبث أو لا نحن في مجال الكراهة والذي مجال المنع اللي هو التحريم فهل الكره ممكن احد ولا يكره ويكره على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم واجيب عنه بأن من يذكر بان من يذكر اسم الله لا يذكره إلا تكريما له وتعظيما ايهما يعظم الله من يداوم على ذكره ام من يقفر عن ذكره والقضية مش قضية مكان وطبيعه مكان لا ده قضيه إيه؟ ها خل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, القلوب. نعم. وما طبعا نحن قلنا مسألت الخاتم هذه قتبنا وما لم يتبع أن السلم كان يخدع خاتمه إذا دخل القلاء فالأصل عدم خلعه ويكون دليلا للمجيزين وعلى المانعين وأما المجيزون فاتدلوا بأدلة منها حديث عائشة كان رسول سلم يذكر الله على كل أحيانه فقولها كل من صيغ العموم وقولها أحيانه أي أوقاته وهي نكر مضافة تعم كل وقت ومنه حال قضاء الحاجة ودخول الخلاء وغير ذلك وأجيب بأن المقصود يذكر الله متطهرا ومحبثا وفي حال القعود والمشي والقيام والالتجاع وليس المقصود أن يذكر الله حال قضاء الحاجة تبليه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 وما ذكر في حديث أنس لو سلمنا بأنه كان يتعوذ قبل الدخول غاية ما يفيده استحباب تقديم هذه الاستعادة على الدخول ولا يلزم منه كراهية ذكره بعد الدخول لأن فرق المستحب لا يلزم منه التكاب المكروه فالمستحب له مجاله والمكروه له إيه؟ مجاله وليس كل من صرك مستحبا فعل مكروها واضح طيب وقد ثبت عن التعافات ان النبي صلى الله قال لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا عليه ترجم له البخاري باب التسمية على كل حال وعند الوقاع وقال الحافظ فيه إشارة إلى فضعية ما ورد من كراهية من كراهية ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع الوقاع بيكون إمتى؟ بعد مدعبة ووالآخر فيكون قرب المباشرة الفعل نفس فكان أبي كده في نوع من يعني معروف مقدمات ال فإذا كان لا يبقر بل يؤمر ويستحب له أن يذكر الله عز وجل في هذا الحال هو قريب من حال الخلاء لأنه هو يخلو بزوجتي في مكان واحد ما يطلع عليهم أحد في بالتاني هو يخلو بنفسي في هذا في هذا رحمة الله ورحمة الله ورحمة الله نحن نبقى دائما في تراجمه هو يشير إلى ذلك كما صرح به الحافظ وأيضا ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان السلم يقرأ القرآن ورأسه في حشري وأنا حائض رواه البخاري والمسلم نحن فإذا كان السلم مع خربه من النجاسة لم يمتنع من قراءة القرآن فما الذي يمنع من الذكر في الخلاء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 يعني استشعاري ان في ذلك تعظيم بسم الله صلى خرج لكن لا يوجد ما يمنع من ذكر الله عز وجل نعم لقد ذكر بعض بل رحمة المدينة سأعمل السلام السؤال ما الحكم في الدخول بالمصحف إلى الخلاء هل يجود إلقاء السلام في الحمامات الحمامة أو الرب عليها أن يقرأ الرب على السلام بدون فهارة أما الدخول بالمصحف إلى الخلاء لا بأس به لا في يما إذا خشي أن يفقد او أن ينفى مصحف في هذا الموضع او نحو ذلك هل يجوز إلقاء السلام؟ لا يجوز ويجب الرب عليه أن الحمامات العالم معروفة الحمامات التي فيها ثام في ويضاءات وغيرها فلا بأس إن شاء الله هل يكره الرب على السلام بدون فهارة؟ نعم قال إني كريفت أن أدفر الله ورب السلام تذل السلام عليكم ورحمة الله السلام من أسماء الله والله و يعني اسم الله عز وجل هل إزامة الشعر الزائد على اللحية أي الذي على الخطين حرام أم لا ومثالين على ذلك اولا حد اللحية في الشرع الخد ليس داخلا في حد اللحية الخد ليس داخلا في حد اللحية ولم نسلم يقول أعفو اللحة فلابد أن إحنا نعرف حد اللحية الخد ليس داخل أمثيس إنما هي نهايتها هي هذه العظمى التي فوق الفتف الأعلى بالهيسة فما زاد على ذلك يعني نقترض أن هو يعني الشعر نبت حتى وصل إلى أنفت لا هذا ليس من حد اللحية قولا وحيدا حكم القيام لغيرنا إذا أراد السلام علينا نفس الحكم ينطبط إذا دخل علينا عادم او غيره من أرحاب الشرف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 وقام لاستقبال مشافر أتى من غيبة أو عزيز قادم عليه كابنته دخلت عليه البيت أو مريض يعاون على بعض حاجاته هذه الحالات التي وردت فيها جواز القيام وإن لفق سلم من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار حكم ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام في زيادة نشاط القرآن القراءة في رمضان أو غيره فهو الأولى الأولى أن نقتصر على ما قاله النبي سلم لعبد الله بن عمر بن العاص حيث قال لا يقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاثة ولا شك إن التدفر مطلوب والله عز وجل تكتا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 مما يكون هذا سببا في نفور غيرها منها ويقول لها ما هذا الذي تتركي على وجه هل يدوز لها إزالة ما يزيد على العادة والله إذا وصل الحاجبان بعضهما بعض فلا بأس أن تزيل ما بينهما لأن داء رجوع بالخلقة الى العادة التي عليها الناس او القاعدة الفقية التي فيها ان العادة محكمة والعادة ان هذا الشعر غير او هذه المنطقة خالية من الشعر والان يعني هناك مخرج حديث ومسألة التشقير من تشقير يعني يعني التشفير ان في نوع معين من او سائل معين بيوضع على الحاجب فيكون اقرب ما يكون الى لون البشري فممكن الحاجب دا يبقى شكله انه مش موجود حاجب مش هواجب خضر فاذا كانت امر كذلك فممكن ان هي تحدي حاجبها بهذا التشفير ولا شيء فيه لان ليس في تغيير لفلك الله ولا فيه نمس ولا في غيره فهي يعني الحمد لله ان هو ايه يمكن لهذه الاخت ان هي تخرج دي من المخالفة وبالتالي ممكن تحفى هنا لقول لا حتى هذا الشعب لا تزيله ولكن تكتفي بتشقيره تشكره يعني ايه تلوينه بلون البشر ازاي بقى هم يعرفوها حكم قراءة المرأة القرآن ويحائض او جنوب وهنتمثل مصحف ام لا اما القراءة فلا بقى. اما القراءة فلا بأس وحديث عليه أن لا يمنعه إلا الجنة بحديث فيه ضعف وأما مثل القرآن فالجمهور بل حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز يدوز الحائض للجنة المصحف والأصل في ذلك آية وحديث أما الآية فلا تصلح بالمرة للإستدلاع لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هنا الملائكة بقريرة الآية لا يمسهوا وإلا لقال لا يمسه على سبيل إنه نعم الأمر الثاني سلالة قوله تعالى في صحف بأيدي سفر بأيدي سفر ده محل الشافر كرام ضرر لهم الملائك فالأي لا تصل إلى الاستدامة بقي الحديث والحديث في اسم هذه المصالة وعندي لا يقوم لا يمث القرآن إلا طال وعلى فرض ثبوته فهنجي هنا في خلاف أصولي هل المشترك اللفظي يحمل على كل معانيه ولا لابد من تحديد أحد معانيه بقرينه يعني لا يمثل القرآن إلا قاهر ظاهر من حدث أكبر أصغر جنابة نجاسة كل دفنه إيه؟ ظهار طيب هنا على قول بعض الأصوليين وعلى سيما الحنفية إن المشترك اللفظي يحمل على كل معانيه يعني لا يمثل إيه؟ إلا الطاهر من كل, كل المذكور أما الجمهور فأقولوا لا لابد من تعيين معنى واحد لأن ربنا ما تعبدناش بالمعاني كلها ما تعبدنا بمعنى واحد واختلفوا بعد كده في مسألة هل الطاهر هنا بمعنى المؤمن ولا بمعنى الطاهر من هذه الأحداث المسألة محتملة والأولى إنهم يعني لما جعلوا المخرج قالوا نها تلبس جوينت نها تلبس جوينت جو هل إذا بطل الصلاة الكلام تبطل صلاة المأموم؟ لأ نصلا قال صلوا خلفهم فإن أصابوا فلكم ولهم وفلكم وعليهم هل تبطل صلاة المصلي إذا كان الثوب الذي يلبطه يشف عن بشراتي بحيث يوضح نون الجلب على القول بأن ستر العوره شرط لصحة الصلاة لما تبطل الصلاة أما إذا كان واجبا وتعمد لو كنا بأن ستر العورة واجب فقط وتعمد قرق الواجب فعلى الراجح من قول الحنبلة تصبر الصلاة أيضا أما إذا لم يكن مدركا لهذا الأمر وصلى ولا يشعر بأن الثياب رقيقة أو شفافة فلا شيء عليه إن شاء الله ونفق الله بقال أولا إلا عنده يلبس لا عندي خلاص يكتفه بوحد لكن يفكر العورة وضع أي شيء على الأواني التي بها طعام أو ماء للشرب مكتوب في او الجلالة او آية من كتاب الله وما هو حكم كتابة المصانع آيات الله على أكواب الشاي ونحوها الأولى فرق ذلك فللأولى فرق كتابة أسماء الله او آيات من القرآن في لوحات وتعلق ونحو ذلك لأن الله تعالى جعل موضع ذلك بل هو آيات بينات في صدور الذين أوثوا العلم ثم إنها لا تخل من ما السصب لها أو امتهان صغير لها او نحو ذلك فهذا يمنع منه لصيانة كلام الله او بسم الله مما قد يتعرض له من امتهان ونحوه استعرضت شركة من المسجد وناسيت في سيارة أجرة كنت شغلت فيه ثم الحفظ تجيب شرط ثاني هذه الاستعاره امانه وانت ما طلبت مره امانه الى حفظ هذا التسميع على اليد من الاشياء المتحدث فيها التيمم امر باليدين هو الحديث ورد في سنن النساء غير طبع الدعاء هو كان يعقد التسميع بيمينه الظاهر والله تعالى اعلم ان لفظ يميني هذه شاده والأطال الكلام فيها الشيخ بكر بزيد في كتابه لا جديد في الصلاة فيرجع إليه فلا مانع من التسليح على اليدين وإن خص اليمين من ذات إنها تقدم في المكرم فلا حرش عندما نحضي قريتنا نجل في جلسة للتلاوة وعندما تأتي آية فجة يكبر القارئ ويسجد نجد خلفه فلا هذا صحيح أم أن كل انسان يسجد بمفرده. كل انسان يسجد بمفرده وليس لسجد في التلاوة لا تكبير ولا تسليم ولكن يخر ساجدا بمجرد سماع الآية تقوم مسابقات لتحفظ القرآن هذه الأيام ويكون فيها جوائز مالية فإذا داخل إنسان هذه المسابقات بنية أن يحصل على هذه الجوائز مع أن المية لله عز وجل في بداية العمل يكون عمله باصلا وماذا يفعل إنسان في مثل هذه الأمور تدخل المسابقات وحفظ القرآن <تصفيق>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 It's...